يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرنا الله جهره، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم